يعني أحريش يعني على إني ما نخرجش من كانا و أخواتها قلنا ما نكون عشان يتكلم فيه في ما هو خادم شاء الله كادة بعدها؟ بعدها كادة بكادة و لاينا و أخواتها بالنسبة لكادة هنيتكلم ان شاء الله عنه عن كادة وعن خواتف تدخل على الجملة باسمية المكونة من اسم المكونة من المثالة وخوات ترفع اسم وطنفس المخوات ده كلم ايه؟ كان بالنسبة كادة يا وديك تعمل عمل كان نفس الكلام إذا كانت تخش بابو عن إيه؟ ثلاثة نسمعه آه؟ ثلاثة نسمعه آه؟ ثلاثة نسمعه نوني نسمعه؟ ثلاثة نسمعه كادا المعيم ما؟ رسول كادا المعيم أن يكون رسولا بتقول لي ايه رايك في التعبير بتاع شوقي ام المعلم وافيه تبيلا كان المعلم ان يكون رسولا قلت كده مع احترامي الى امير الشعراء بالتحيات كانوا عام من شوق زمان حتى سنه 27 وقام فيها الخطباء واللم والشعراء من كل انحاء العالم العربي والاسلامي من الشام وهنا وهنا وهنا حتى يبايره شوك بالإيه بيت إمارة فكان حفظ الرئيب قال في قصيدة رائعة وبعدين باقي وبعد كي لأخر بيبقى هو بيقول له في وصل القصيدة بقول له أميرة القوافي قد أباك قد أتيت مبايعا وهذه وفود الصدق قد بايعت معي فباك فبقول لك شوي ساعت من إيه؟ ساعت ما سمع البيض حزب البيت جدا جدا جداً نطرع يلي يلي يلي يلي يلي وباش بيلي حافظ حافظ فهو كاعم كان, كان أميراً الشعراء بحق ولم يأتي بعده ولم يأتي بعدهم من يحوم بقامه قفت بها هو لقب أمير الشعراء لقب أمير الشعراء لأنه كان أمير الشعراء ما هو ده يبقى له عليه؟ هلا هل أنه لن يطرق مجالة في الله وتكلم بيه؟ لا من الشعراء بقى بشيء كثير جدا ما عليه ايه ممدذك اهو مبيعوه بيماره مشيتوا وضل اماره رسميه امال انت جيت اماره رسميه كل الشعراء وهم قالوا له كده وعلى ورتين مين حاضر قال له امير القوافي انه كده امير القوافي قد اتيتو تبيعني وهذه وفود الشرق وهذه وفود الشرق قد باعت معي لدرجه ان ايه من شاوي ما سندقش وراح باسه واخد بالك ايه من فرط الايه الايه الاي اعجاب بالكلمة الشيد من كلامي هو صحيح امير الشعراء بس ممكن برده مو ناخد عليه حاجات مو ننخد عليه اللي ننخد عليه انه يستخدمها <تصفيق> امن امن انه نعم هي ممكن تلي بس الاسعن هي مجيش ليه لان القرآن نطق كده قال يا كده زيتوها <تصفيق> ويطيقو يوم يوم دي كلام اللي بيجوا هو امين على عندنا على الها ها باص على قسم القاف ده ما موش الشيخ ممدوح يعني بيقول لك اللي عنده معذور عشان يوزع لا مانع ولكن اللي عايز يوصله لاخواني هو اخو هو امير الشعراء بلا منازع وما نقدرش كده وقالوا عنه كمان هو الشعر الذي كان ينزل المتنبي على عرش على عن عنا وراسنا. ولكن هناك فصيح وافصح. شون يستخدم ايه؟ الفصيح. فصيح. ولكن الافصح. ان ما يكونش في ان. لان ربنا قال يكاد ما يكاد ان يكاده زيتها. يضيع. ما عنس يكاده زيتها ان يضيع. شفت الكلام بقى? في هنا. طرح انا بقول الكلام ده ما حدش هينساها عشان قلت ايه? القصة اللي اللي ما اخبتها. صح? <تصفيق> يبقى كادة نول كانة. كاد كاد عايز بقى احنا متتايزر الازمنه كان كاد غير يا كاد لا لا لا يعني قصدي كاد يا واحد سواء ماضي او مضارع اه ال اه ده الفصحى نعمل بقول اهو برضو احنا بنتكلم كلام علمي دقيق الافصح لغه القران لغه القران خبر كاد بدون ان الفصيح تحط فيها ايه أنا. أنا. خلاص يا إخواني؟ هيا يا أبري كادة زي كادة بتصرف بالأفعال كادة يا كاد اه اه بتقول كادة وما تبتعني بقى اقول كادة كادة ماضي وما ابنى يدل على المقاربة يدخل عيدون الاسمية ها يعرف عن المفتدى ها اعطل المفتدى كادة يعني ايه ها اسمها. اسم جادة مرفوع الضم الظاهرة على اخيره. تقول كادة المعلمة ان هم. ان اداة ناصب. يكون اسم اه اه فعل غضارة موظوظ بالفتحة وظاهرة. دي ان هنا ايه ناصبة. يسموها النصرية. ان يكون المعلمة رسولة. يبقى رسول ليش باي احنا? خرم. يكون. خبر كان. خبر كان. منصول الفتح. والجمن الفعلية. او والمصدر. والم... والمصدر او الجمن الفعلية. من انه يكون. ها? ها? او المصدر المسبوك. من انه يكون. المسبوك. في محل. نصب. خبر. كان. يعني ان يكون رسولك. ها? كاد المعلم ها <سؤال> لا كاد المعلم ان يكون رسولا ان يكون ها كونه مشود وكاد المعلم رسوله يكون رسولا يبقى كونه ايه مصدر ده ما معايا المصدر المضبوط يا دكتور يكون الشيخ احمد ان يكون ان يكون رساله عليك كتير الله يستر عليك مين عبر دي اه انا وسام انا وسام الشيخ احمد مجاش اه بس اه بتسيني كم ذكر بقى انا اني اسال حاجه لما يكون في حاجه بتتعمل ما مفيش حاجة فى مصر تستمعش ما تسيبهاش تعملش ازي بتوع شربين بتوع شربين احسن ناس تفرر وبعد ان ينهدي الامر ياه ياه ياه معنى كويس ده بعد ايه معنى ما يكتب تعملش ازيك حاجة كده عمل ما تسيبهاش يستفيد منها قد الطاقة يكون عندك على يقين انهم مش هيتكلموا مش هيتكلموا فانت تحاول بقدر الامكان تستفيد اي حاجه انا كنت بالاش كنت صاحبي بتاعش ما كانش زي على المستوى الجماهيري لزيد الشيخ صفط الشواد ونور الدين كان بيغيروا منه ما كانش له جاي كان في الاش في كان الكواني محمد حسان والصفى العدم والأخ بتاع اسمها بيا لأن بتاع كفر الشتاني اسموهيري عيد حدي لا لا لا لا تايش خارج الوازم عب عظيم بداوين عب عظيم بداوين والأخ بتاعي ما نصدر اسموهير اسموهير وعين لتبقى ايما عليهم لا لا ايما نخليه الجواد ما كانت فنية كانش حد للصدام لا لا لا احمد النقيق كان فيها المعدة من اول بصراحة انا كنت بدان يسنب اصوله وبعدين نسابوله في الاخر والدن اي ايه الدنو والفقر كد بقى في الكلام فقلت لما يا جماعة في الاخر كده قلت لما يا جماعة انتم تتخربوا امعنش انا هنصحكم نصيحة لله انا من شبين واكثر منك خبرة الموضوع لا مش هستمر وهترجع وتندمه انا على استعداد اعد على كل اخ من اخواننا من بالقاس اجيبه المعهد بس اقول ليه فين جده لاني ده مش هستمر بكرة فكركم ومش هتحصل تالي بالآس. هو طبعا كل واحد مش عارفه الكلام تمضي <تصفيق> ايامه دهالي والمحد ها للفض ويخرج منه ناس بتشتغل في دعمه الان يعني كان في ناس من من سيده في علي قطامش بيقولوا برده بيجي في الخضريات بتاع كم اخذ مش فاهم والله بس جت حاجه جميله قوي حاجه جميله ما حصلتش قبل كده تقدر ما عدا خلص ما عادش حد فاني وماتي بالأسر فمعنش اني بقولي الأخوة ما حاديش تسيبه ما تسيبش ما عاود تستغيب قبل ما داخل مش هتتكرر على بفرخي ما مجدداشت واحدة ما هيجي ان شاء الله شيخ ما يعنيه لا هيجي ان شاء الله هيجي ان شاء الله هيجي ان شاهد محمد الحسين لو ما جمعت استخد المخضرة هيجي ان شاء الله, شاء الله. خلاص؟ هذا المعلمون اه خليك بس كان حبيت اقولي المعلومة دي عشان نعيد ضاعه ننذكر معه معادي الشكلة موحي يشتري يا موحي بني المعلمون كاد فعل مرضي مبنى على الفتر يدخل عجومنا باسمين المكونة من المفتلع والخبرة المعلم اسم كادم مرفوع بالطبع الظاهرة والنصدر المؤول من أنه يكون في محل راب من فحل نصد هاك؟ هاك؟ هاك؟ خبر؟ كاد. تانية أصدر لما شوف ألم بقول مصدرين دفل عن شعب الاثنين دوت من ثمون مصدر من ثمين مصدر المؤول والنصدر من أنه يكون في محل نصدر خبر؟ كاد إذا كان من أفعال المقاربة وهذا هو أصل باء كان كان واوشك نعم اسم المصدريه ان ان آم. اه يكون يكون دي لو انت عملتوش شبكتهم شبكتوني يعني كونته منهم مصدر يبقى ايه تكون فيكه ثاني ان يكون اشبكها ثاني كون رجعها ثاني ان يكون ها فلما اتعبر عنها محمود اهو ايه المصدر المسبوب المسبوب المعمول يعني من ايه من ان آل المصدريه ويكون خلاص يا ابراهيم ممكن يكون في اي حاجه نعم ورسولا خبر كده ويكون هيكون ايه خبر كده منصوب بالفتحه يبقى عندي في هذا الشطر من بيت شعر شوفي عندي كده ويكون كذا ويكون, كدا ويكون يكون هنا يكون هنا اسم يكون ها؟ ضمنه استاذ طبزنوه وهو عايد عن المعلم ان يكون المعلمون او ان يكون هو رسوله يبقى رسولة تجاني بايه؟ خبر كابه؟ خبر كابه يبقى كادة ها؟ كان المعلم لا ابنى احسنة المعلم اسم كادة المنصور رسول الله الظاهر ان فالصرين يكون الاول لا هي قد فعل منصوب بالفتحه وبعد ما اقول يكون معربهم واقول هو المؤول من انه يكون خبر ما ماجو نصي محل نصب ها واقوله اضعف خبر خلاص واضح واضح واضح اوشك اوشك ها اوشك أو أو العام ان ينتهي اوشك المنهج وان ينتهي يبقى هي فعل غير جامد كده ما ينفعش ان الفصيح مش كده ولكن اوشك كادوا دو برضه دي من افعال المقارب اوشكا في رمضان دي من افعال المقارب العام اسم اوشك ماله مرفوع <تصفيق> الضمه ظاهره ان ها ان ينتهي فعل مضارع منصوب بعد ان ينتهي منصوب بالفتحه والمصدر الاول من ان من انو ينتهي من مصدر مصدر من ان يا سيد احمد من ان المصدريه وينتهي خبر خبر في محل نصب خبر او شبهه حد فاهم حاجه اه لو سمحت حضرتك يا دكتور ان ما دخلتش مع اخوات كان لما دام نفس المفهوم ونفس قال لي سؤال ليه يتوجه للسياده هو الدكتور يعني انا كده اني مش هو طبعا سؤال وجيه واحد يقول لي ليه انت ما دخلتش الكلام مع بعضه في احضان في اخوات ايه كانه نفس العمل وليه انت تشعبها وتقول لك السبب في ذلك هو النعمه والذي العوامل. العوامل دي العوامل دي قريب بعضها من بعض بينهم في المعنى فالجال المسيل مع المسيل والشبيل مع الشبيل فكادوا أخواتها زي بعض أمساد وكادوا أخواتها مع بعض زي بعض فحطوه مع بعض معاك يا حتى يكون في تقسيم داخلي في تقسيم داخلي لكاد ولكاد واخواتها يعني زي حاجات تدل على المقاربة وفي حاجات كده بتقول له على المقارنه يعني عسل اخلولقه ما دي من اخوات كده فتي اسمه اخلولقه وعسل حرام ها حرب ها, ها؟ وتفقه من اخوات كده اخيرا اه او مش انا قلت مسافه قلت لي مسافه طافقه طافقه غير طافقه ثاني مش ياسين طافقه يعني يعني ثاني اه اتفق <تصفيق> العمل ايه اتفق المعنى الاصلي بالذات يشتغل طابقه تدل على ايه يدل السمرريه العمل اتفق طابقه يعمل طابقه يجري طابقه ها يذاكر يقول طابقه يتكلم يشرع طابقه غير شرع ها؟ عسى! نفس الكلام! اغلو لقى! نفس الكلام! كل دي! يبع عندنا تقسيم داخلي الداخل ايه? كادا واخواتها! قلت له ما انتم تقول انا قوله كان لتعريف عام بكادا واخواتها عشان الاجفة اللي هم مش عارفين كادا! وقلت له يعني ايه? هقولك يعني كادا واخواتها زي كادا واخواتها! تعمل نفس العمل! ولكن لهم بعض الصفات التي تخالف كادا واخواتها! بقى خلاص بس ايه وصل وصلنا حتى لسه ده خلاص دا... يعني ما هو سبيتشر لا لسه لسه محمود يا محمود توصل لسه انا عايز اسافر ومحمود عايز يصحى لا انا عايز اعرف الاسماء بس ايوه خد بالك انا بس احكي احنا ناويين انت انت واحد ساعه ايش طرح ثاني اه يعني من اولى خد بالك ااا حدش يعرف بيتشام حدش فاكر فا فا فا فا فا فا ها ما بصوا التفافه كان نقول له ايه احمد الزهيري بيقول ايه اميره القوافي اميره القوافي اسمع جيني القواف. قد اتيتكم مبيعا مبايع. وهذه منفوض الشرقي قد باعت باعت معي. طبعا. حكا في ناس تخصوا الشرقي شوي. في ناس في طبعا لما ترى انه يشتم شوي انه ايه? حاقد. كان بنه بن حفظ موارد بصير الحجاء اه لا منافشل منافشل اين حد يعرف اوه دي اميرة منادى من صفح. طيب القوافي القوافي مضف إليه طيب في محل دار أصل الكلام يا اميرة القوافي يا اميرة القوافي فحجي فكايل دا الشك حميثي خلاص فملا الحجي هو أصلا وده موجود في القرآن يا اميرة القوافي فالمنادى مضاف ان نصبته يا اميره القوري وتقدير الكلام انادي اميره, أميرة انادي انادي ايه اميره, أميرة الدولة. الدولة. قد حرف تحقيق حرف تحقيق أتيت. اتيت اتيت فعل مضارع المفروض انه مرفوع ولكن فعل مضارع الفعل ماضي ماضي في محل نصب والتاء و... و... و... فاعل تايت مبيعا مبيعا حال منصوب ت... بالفتحه حال, حال. يبقى صفه <تصفيق> ها حال اتيتم مبيعا مبيعا اسم مبيعا فعل ايه ها فعل فاعل مرفوع تايت مبيعا اه اتيتم مبيعا ها وك وهذه وهذه وهذه وابعط صفر وابعط ثاني اسم الشرط اسم الشرط وفوده وفوده آه، دي مبتدا, مبتدأ. مبتدأ. وفوده, وفوده خبر المبتدا ها لازم وفوده انت تقول بدل لو كان ده الف ولام مفيش, مفيش الف ولام طيب تقول خبر الشرق مضافي خاد في تحقير بيعت فعل الماض ودعت ايه معي معي قل و مجرود قل و مجرود قل حد يقول كيزا وليس خمي ما فيه يا خادم التفاق عنكم بساقين في التلقيق أسوال سنة يلي يالا يالا اميرا ونانا اه الخوافي مضافي لانا اي قد قد حصلت على تقدير ااا الماضي فمش هكلم استراحه الماضي انت انت ايه التلفاز مو بيها هو ما مفاجئ ما مفاجئ وهذه سماخ هنقول ايه هو الوقت هو عاطف هذه بشروط حساب ها ما يشارك محمد رحمة الله اممتدت وفوجه اممتدت محمد رحمة الله التحقيق بيعت فعلا موضوع تاتة التأنيس ومع دول مرور ناس ده م. ايه ريعت كلام سنك وبسيط فيش سلكياء راسي عم وهذه الوفوج قد بيعت معي فأمشو يابل ايه امسين من القاعدة طبعا هو عن منصة طبعا جاري. وبايثو من هنا وبايثو من هنا وخاصه مين؟ ها؟ دي الاسئله الفانوار <تسجيل> على الضمه ايه ايه؟ تايتو ضار اه تايت خلاص ان شاء الله حد يسال ان شاء الله انا اتمنى من الله ان لو كان الا ترتفع صوره النور الحل بعد تكون خلصناها صح؟ وتكوني بقوه كمان يعني تكون السفاري السفاري اقول قبل هذا السخره اللي ورا السلام وعليه الصلاه وتبارك